Thank <laughs> you. Sharia Sharia مركبين ومحمدين ومحمدين ومحمدين حين في الهواء لا محيط فائت على شاطئ الهواء لا محيط. وخدوني اه يا مركبين طرحوا الشباب وخدوني وسألت فين مر الأمان ودوني اه يا مركبين طرحوا الشباب وخدوني مركبين طرحوا الشباب وخدوني وسألت فين بري الأمان ودوني لفت سنة وكمان سنة لفت سنة وكمان سنة لفت بساتين المنا لفت سنة وكمان سنة لفت سنة وكمان سنة لفت بساتين المنا ورست على شرط هنة waari yaa dari yaa khi mish waari yaa nari innahu waari wa alu fi ruuh يا بؤال بخالي وقالوا لي روح يا غريب يا بؤال بخالي اهفاس جابك للهوى وصحر الليالي اهفاس جابك للهوى وصحر الليالي دايب يا اهل السودايب وانا دايب ودود ولد ولد فانا ساد الهوابه هي يا عين عيون يا, يا عيش المشوار أنا كل خطوة مشيتها لك حب ونوار أنا أدي الطيار يا حبيبي مار المشوار. وانشئتها لك rani gadi hawaa beyya ya ayoub ya aish shariya gadi el haa